بسم الله الرحمن الرحيم سبت يذا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصنى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيبها حبل من مسد